أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَةُ إِلَى هِسَائِكُمْ كُنَّ لِبَاتٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاتٌ لَهُمْ تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم عم عن الله أنفسكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم بل هذا باشرون وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأليض من الخيط الأسور من الفيط وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأليم في الخيط الأسوال من الفيط ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا 119. ولا تباشرون وأنتم لا تكون في المساجر 110. تلك حدود الله فلا تقربوها 111. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم